ل و س و ع ه ا ل ن ا ل ل س ي للعلوم ه رب ا ل ا ن الاسلاميه ر ح ي م م موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ن ل ا ب ي ه افعينا بالخلق ا ل أ و ل بل هم في لبس خلق جديد ولقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن ونعلم ما توسوس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 「メン خشي الرحمن ف موسوعه النابلسي م من ذ للعلوم ك ذ ك ر ذ ك ر الاسلاميه ن ولقد خلقنا السماوات و ا ل أ ر ض وما بينه م ف س م و ا أدبار س و ع و النابلسي يوم ينادي ا م د من مكان س م ع ا ل ص ي ح ة ب ا ل ح ق ذ ل ك يوم ا ل خ ر و ه ت ش ق ق ا ل أ ر ض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أ ع ل م بما يقولون وما انت ع ل ي ه بجبار فذكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف